فَإِن تَوََّهُ فَقَدَ بِ لَغتُكُمْا أُررسِللتُ بِهِ إلَْكُم وَيَسْتَخلِفُ رَبّ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَظّونَهُ شَي إِ رَبّ على كلُلّ شيءَيْ إِحَفِي